بفضل ر ب يظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان وقال الله جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن ذكر الله تعالى أحكام الطلاق في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من هذه الأحكام في سنته وحكم بها وقضى بين أصحابه الكرام ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الشعيرة من الشعائر هل وضع الحبل على الغارب ألقي عليه فليس هناك ضوابط لهذا الأمر متى يكون الطلاق بدعيا ومتى يكون سنيا هل يطلق الرجل متى شاء دون أن يلتزم بوقت محدد ما حكم طلاق الغضبان وطلاق السكران وطلاق المكره وطلاق الجاهل لو قال لزوجته أنت مخليه هل هو مثل قوله أنت مطلقة هذا قد ناقشنا شيئا منه فيما مضى من حلقتين في قصة طلاق ورأينا أن الأمر يحتاج إلى تفصيل لأجل ي أن نبين شيئا من تفصيلاته بسبب انتشاره اليوم كثيرا في المجتمع وربما أن عددا منهم يطلق دون أن يعرف الأحكام المتعلقة به تعالوا اليوم في برنامجنا مسافرون أيضا نقص عليكم قصة الطلاق في جزئها الثالث فيسعدني أن تبقوا معنا مرحبا بكم السلام عليكم يا شباب السلام, السلام. ورحمة السلام. السلام. الله الله يخلقك يا سيدنا الله يطلب يا س ي د ا س ل م طبعا ا ح ن ا يا شباب في حلقتين ماضيتين تكلمنا في مقدمات عن الطلاق و ك ن ا طولنا كان الحلقة أصلا ال ال ال الأخرى اللي هو جزء الثاني من الطلاق كنا بنتكلم عن الطلاق المفروض لكن كان م ع الشباب وراح الكلام كله عن نظرة الشرعية واش تقول ه ذ ا نظرت صارت المسألة مواصفات إلى آخره فلا يزال عندنا كلام كثير حقيقة حول الطلاق وأحكامها الشرعي ا ل م ت ع ل ق ه به وكيف يستطيع الإنسان أن يطلق عن صح التعبير الطلاق حسب المواصفات الشرعية التي يعني ذكرها الله تعالى في كتابه الطلاق موجود طبعا في الإسلام م و ج و د أيضا في الأديان التي قبلنا اليهود الطلاق عندهم مباح لكن لا يحل له الرجوع إليها إذا ط ل ق ه ا ما عندهم رجع إذا طلقت مرأة خلاص ما في مراجعة تتزوج رجل غيرك و ا ي ض ا لا عدة للمرأة عندهم بعد الطلاق صح. وهذا أمر غريب لأنها قد تكون حامل المرأة طيب فهو لا عدة لها عندهم عند النصارى يختلف عند الكاثوليك أن الطلاق محرم ا ل ا في حالة واحدة إذا زنى أحد الزوجين عندها أبيح الطلاق في هذه الحالة ا و إذا كان أحد الزوجين عقيما جاز للثاني أن يطلقه عند الأرثوذكس أيضا مثل ذلك لذلك <تصفيق> تجد بعض الآباء إذا خطب ابنته شاب يقول يا شيف يا و ل د ي ترى زواج نصارى ما معنى زواج نصارى ما عاد ف ي طلاق لو تأخذ البنت وتطلقها بعدين فهذا موجود عندهم مع أن في الحقيقة تقييد الحريات يعني هبي يا أخي أن هذا الزوج تزوجها ثم لم يرتح معها ا و هي لم ترتح معه ما ارتاحت ولا أعجبها ورجع. على طول نقول لا تطلقها أبدا مما جعل عددا كبيرا منهم اليوم يعيش مع المرأة وقد يرزقون بأولاد دون أن يتزوجها لأنه يدري إن تزوجها لم يستطع أن يطلق ا و ا ح ي ا ن ا الأنظمة تظلمه إذا طلقها فيطالب أن يعطيها نصف الثروة وتأخذ نصف البيت ونحو ذلك كان موجودا أيضا في الجاهلية الطلاق لكنه في ا ح ك ا م ه تختلف عن ا ح ك ا م ه الموجودة في الشريعة وقوع الطلاق له أسباب منها أحيانا أن المرأة تخالط مطلقات كثر وتبدأ النساء المطلقات يقول لها إيش مجلسك م ع نحن الآن مخذ راحتنا وحريتنا ونذهب فيبدأ أن يزين لها مفارقة زوجها وهذا ترى أمر مهم أحيانا أنهم ربما يؤثرون عليها كثيرا أحيانا عدم عناية أحد الزوجين بمظهره ورائحته وكذا حتى ذكروا أن امرأة جاءت لعمر بالخطاب رضي الله تعالى عنه تطلب منه أن يفرق بينها وبين زوجها ي ق و ل فسألها ا عمر ل م ا قالت ف س لا أريده ولا أحبه ولا فأجلسها عمر يعني في في قسم النساء وأمر بالزوج أن يحضر إليه جاء الزوج ودخل إلى مجلس عمر فإذا رجل كث الشعر ا م سيء المنظر واضح علينا ما هو مهتم بنفسه والشنب داخل في الفم وما في اهتمام بالمظهر غير مهتم اي ف أ م ر عمر بعض أ ص ح ا ب ه قال خ ذ ه ف ا ص ل ح من شانه ر و ح به إ لاقرب ى مكان يعني الى صالون صالون كذا ص ن ه فذهبوا به إ ل ى مكان واغتسل وتطيب ويعني قصوا من شعره وقصوا من شاربه بعض الناس ترى كده مهمل يعني وفعلا أحيانا ترى بعض الناس وتقول ياخي هذا كيف تتحمل ل زوجته من نظرتك إليه وبعض النساء أيضا مهمل لنفسها فالشاهد أنه زي وغيرت ثيابه ونظف جسمه ه إلا والله رجع الرجل ما شاء الله بصورة غير صورة ا ل ا و ل ى سوالة صنفرة ي وحاء وشكل جميل ولطيف و... طلع وجهه أي فما جاء عند عمر وقف بين يديه قال, قال له عمر نظر إليه عمر فإذا الشكل يختلف فنادى المرأة جاءت المرأة و ق ف ت ما عرفت والله أن هذا زوجها فقال له خذ بيد م ر ا ت ك جاء الزوج يالله ف ل ا ن ا فقالت له أعوذ بالله في مجلس أمير المؤمنين ما درت أن هذا زوجها <تصفيق> تقول حتى في مجلس الخليفة فيه رجال يتعرضون للحريم في مجلس أمير المؤمنين فقال عمر ا ن م ا هو فلان زوجك فنظرت له الله ريحة حلوة غريبة والشكل جميل والثياب جميلة والوسخ اللي كان تحت الأذنين في الرقبة راح والشعر ما شاء الله حلو يا بفلان صرت زين صرت زين يا فلان يقولون فسكتت وأخذت بيده وذهبت وتنازلت عن القضية كلها فدليل يا أخي أحيانا أن عدم عناية أحد الزوجين بمظهرها أو بشكلها و كذا ربما دعا الثاني إلى طلب الطلاق منه أحيانا أيضا قلة الإنفاق من الزوج الإمساك من الزوج يعني أحيانا ربما تجد بعض الناس وهذا واقع ينفق على أصدقاءها أكثر ما ينفق على أهله ف ي ا ت ي مثلا يعزم واحد من أصدقاءه ويذبح لذبيحة كلفة ألف ريال ومع توابعها يمكن ألف و خ م ريال ولو تقول لزوجته والله أنا أحتاج أشتري ملابس للعيال أعطينا خ م س ريال ما أعطيها ما عندي ط ي ب ا ي ما عندي ولا ماني م ع ط ي ك م ولا أ ن ت و تصرفون كثير طيب وهذا المال الذي تلعبوا به طيب هل لازم يكون هناك مصروف خاص للزوجة مثلا كل شهر لك المصروف الفلاني هو طبعا شوف إذا إذا وصلوا إلى مرحلة الاختلاف وصار بينهم خلاف وأنت تعطينا أنت يتفكون على مصروف معين أما الأصل أن الزوج يعني يضع مصروفا للبيت يضع مصروف البيت و ا ل م ر ا ة إذا حتاجت شيء يعني نعرف بعض الإخوة فاتح مجموعة حسابات في البنك وكلها باسم يعني مثلا أربع خمس حسابات وأنت في البنك بالمناسبة إذا جيت تفتح حساب بلاش فتح الحساب يعني ما يخذون عليك شيء إلا إذا كان نسبة الفلوس أقل ا و كذا ففاتح حساب ومعطي زوجتها ل ص ر ف بطاقة الصرف ا وهذا الحساب إذا حتاج حول إليه عبر الانترنت ولي عبر الجوال أو شيء وكلما نقص هذا الحساب يأتي رسالة على الجوال تم سحب مثلا مئة ريال تم سحب مئة فهو يدري كم نقص وكم ز ا ت ويضبط الأمور مدام أني أنا اللي أنفق من حقي يا أخي أني أدري كم ا ن ف ق ت وأين أنفق المال وكذا بخلاف ما إذا كان المال هو مالها إذا المال مال المرأة لا يجب عليها أن تخبر زوجها كل ما أرادت أن تنفق تخبرها ن ي أنا فعلت كذا أو كذا أذكر كنا في مجلس سماحة الشيخ الله يغفر للشيخ مباس في د ر س بعد الفجر وسئل هذه المسألة هل يجوز للمرأة أن تنفق من مالها من غير إذن زوجها و ح د ة مدرج س ه ل و ورثت من, زو... من أبيها مالا وأرادتها تنفق هل كلما أرادت تنفق تقول للزوج ترى أنا ب ش ت ر ي كذب 500 ريال ا و أمس شريت كذب 5000 ترى أنا ناوي أشتري كذب 10 دار أتصدق أو أتصدق هل يجب فأجاب الشيخ رحمه الله بأنه لا يجب عليها ذلك واستدل بقول أم سلم رضي الله عنها في البخاري قالت يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي عندها أمه مملوكة مال وأعتقتها لوجه الله يعني من غير ما تبيعها وتأخذ عوضا قالت أشعرت أني قد أعتقت وليدتي فقال ت خ ب ر ه بعدما عملت ا ل ع ت ق وانتهت فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها ل ا م ر ت ك أن تعطيها أخوى ل ك فإنها صدقة وصلة ا و كما قال ع ل ي السلام أخوالها ا ه ل حاجة وفقر فيقول ع ي ه ا ت ا ن ه م يحتاجون إلى أما تساعدهم في البيت فأنت الأفضل من أنك تعتقيها الأفضل أن تتصدق بها على أخوالك فاستدلوا بهذا على أن المرأة إذا تصرفت بمالها من غير إذن زوجها أن هذا جائز إلا إذا كانت هذه المرأة لا تحسن التصرف م ث ل واحدة عندها م ث ل ورثت من أبيها مالا بعد أن قالت لزوجها تصدق أمس شرعت ساعة ب خ م س ا ل ف وش رايك؟ خ م س ا ل ف وإحنا ما عندنا بيت نسكن فيه أنت تلعبين بالمال فإذا كانت هي لا تحسن التصرف ينبغي لها أنت س ت ش ي ر ه استشاره لكن ما يجوز له ا ن يتحكم حتى في ماله يتحكم ماذا تنفقيه م ا ذ ا تركيه ب طيب ليل. ليل. سلة الربط ا ن ت ومالك لأبيك ما تدخل فيها ال... لا لا هذا طبعا كاملة. ما تدخل هذا ليس, ليس هو أبوها و زوجها أه أه يعني وأيضا أنت ومالك لأبيك هذا له سبب هذا الحديث وهو أن رجلاً أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن أب ي ن ق ص ن ي من مالي وينفق ى على, على أهله ينفق على و أمه و ع ل أ خ و ا ن ه من مالي فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك لسبب وهو أن الأب يجب على الولد أن ينفق على أبيه وأمه عند الحاجة يعني كما أن الأب يجب ينفق على أولاده كذلك الأب ن يجب أن ينفق على والديه النفقه ا ل و ا ج ب ة اللي هي الاكل والشرب والعلاج والمسكن لكن لو قال ا ل أ ب للولد اريد اني اشتري سياره ج د ي د ة أ ع ط ن ي من المال لا يجب شرعا ان يعطيه إ ن م ا يعطيه يسدد لها شياء و ا ج ب ة هاي فيصل طيب مثلا الشيخ لو صار هو مثلا رجل ما عنده مثلا ما عنده استطاعه ولا يعني خلال طول فتره الزواج ما حاول يطور نفسه او انه مثلا يكمل دراسه ويدور ا ل أ ف ض ل وصار الانفاق على البيت جدا قليل ما ادري شو التصرف مثلا تسوي مثلا مره أو أهل ا ل م ر أ مع سوج وطبعا إذا وصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن ينفق عليها يعني و ا ن ه ا قصر في علاجها وفي النفق عليها وإلى درجة أنها تكاد البنت أن لا تجد طعاما طيب أو لا تجد مسكنا أو كذا في هذا الحال يمكن إما أن يلزمه القاضي بالإنفاق عليها و أن يفرق بينهما مثل ما جاء في الحديث والمرأة تقول أطعمني أو طلقني فإذا لكن إذا كان الرجل مقصرة مجرد ق ص م ت ق ص ي ر يعني هذه ظروفي يا فلان أنا راتبي قليل وهذه ظروفي ما أستطيع أن أسكن في شقها خمس غرف حدنا غرفة وصالة هذا اللي ا س ت ط ي ع عليه ا و ما أستطيع أن تقل الحي الفلاني ي ع ن ما أستطيع ا ل ا هذا الحي ففي مثل هذا الحال لا بد يا خ ي المرأة أيضا ا ن تكون معه على الحلوة والمرة خلني أبو صالح بس أذكر نقطتين من أهم الأشياء أن المرأة لا يجوز أن تطلب الطلاقة من زوجها من غير ما بأس يقول النبي عليه الصلاة والسلام في م ر مرعة. و ما محمد أي سألت زوجها الطلاقة من غير ما بأس ن لم ترح رائحة الجنة ما يجوز المرأة كذا جالسة وقالت أنا الله ما أريدك طيب إيش السبب هل ا ن ا يعني أقع في الفواحش هل ا ن ا أعطى مخدرات ا ن ا ماذا فعلت قالت والله أنت تأخر بر البيت ا ن ت ما دري إيش أنت ما تمشينا كل الناس سافروا لأ. وذكرت أشياء تافهة يعني لا تدعو ا إلى وقوع الطلاق هذا لا يجوز المرأة أن تفعله ولا قالت والله أنا أريد يطلقني لأن في فلان وعدني أن يتزوجني ش ر ع ما يجوز ولا يجوز للرجل أن يخبب امرأة على زوجها أن يأتي وفسدها عليه حتى يتزوجها هو هذا ما يجوز له شرعا بل إنه من أعظم المحرمات كذلك الإشهاد على الطلق الله تعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن ف أ م س ك ه ن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ثم قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم أشهدوا ذوي عدل على الحالتين على ا ل ا م س ا ك على وعلى و ع ل ى الفرق على الطلق على الأمرين واحد يطلق يشهد اثنين حتى لو أنكر بعدين وقال لا ما طلقتك من قال إني طلقتك تأتي بالشهود تقول إذا يشهدونك طلقتني وكذلك عند الإرجاع فأمسكوهن ا ذ ا رجعها لأن ل ل ه تعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن يعني عدة الطلاق لو طلق طلقة واحدة وقبل ما تنتهي العدة أرجعها ففي مثل هذا الحال إذا أراد ا ن يرجعها لا بد أن يشهدها ل ا ث ن ي ن على ذلك وكذلك لا يجوز له ا ن يطلق في مرض الموت المخوف كيف يا عبد العزيز شرح لناها سرطة لا تعطينا مثال <تصفيق> على المرض لكن أعطينا مثال على من يطلق في مرض مخوف دون تسمية مرض معين يعني عادة إيش اللي يدفع على أن يطلق لكي لا ترثي م ن حتى يحرمها حينا من الميراث يعني يعني لا تستفيد منه بعد بعد و ف ا ت ي فيكون إذا شعر أنه بيموت قاموا قال ترى فلانا ط ل ق ففي مثل هذا الحال لا يوقعون الطلاق لأنه واضح أن السبب في الطلاق ليس الرغبة في مفارقة المرأة لعدم ارتياحي معها او كذا إ ن م ا ا ل ر غ ب ة في في حرمانها من الميراث الذي كان لها خاصه لو كان الميراث مبلغ ضخم اي خاصه اذا كان م شاء الله بعضهم احيانا فعلا ث م ن يكون احيانا ربما 8 90 مليون صحيح ويردن يحرمها من ذلك آه كان عندك سؤال قبل و ي انا ل هل النفقه تكون و ا ج ب ة في ا ل أ م و ر ا ل ك م ا ل ي ة يعني زوجة مثلا تبي من رجلها ش ت ر ي لها جوال غالي مو بجوال عادي م. مثلا او مجوهرات شيء كمالي ليس شيء ضروري وليس شيء واجبا ي ض ا هل يجب على الزوج ان ي ف ق لا هو طبعا ا ل أ ص ل أ ن ينفق عليها في ا ل أ ش ي ا ء يعني الـ الحاجيه ما نقول ايضا ضرورات اشياء ا ل ح ا ج ي ة يعني مثلا قالت له والله ا ن ا جوالي خربان وبشتري جوال ا ن ا مثلا أحتاج إلى أقلام مثلا لأكتب كذا وكذا ا ح ت ا ج إلى هذا الأشياء الواجبة عليه أما الأشياء الكمالية قالت والله أنا ل ل ا ب ت و ب اللي عندي الهارد س ك ما أدري إيش أبغى ذاكرة أوسع والله أنا أبغى تطلع لي ما أدري إيش من الأجهزة الحديثة بدل الجهاز اللي عندي هذا لا يجب ع ل ي ه ا ن يستجيب لها ولو أمرناه ا ن يستجيب ا و مثلا واحدة تقول زوجها والله ا ن ا جوالي مثلا أفرضنا ل ج و ا ل بالشحن فشحلها مثلا في الشهر بمئتين ث ل ا ر ب ع ة د ي ن قالت أنا ا ل م ئ ت ريال تخلص في يوم أريدك تشحلي بعشرة ألاف و ن ا مسؤول عن كثرة كلامك ش ر ع ا لا ي ج ب عليه ذ ل بل أنا أعرف بعض من كان زوجاتهم معهم يعني جوال فاتورة فيقول ت ف ا ج ا ت والله بكثر كثر الكلام اللي ما لا د ا ع ي وأنا أسدد كل شهر أ ل ف ي ريال فجاء وعطاها الرصيد وصارت هي تدق وتسكر على صديقاتهم اللي ذ ك ر و ن ه ا طيب أبا بدرحما ع ط ن ي بس نقطتين ب... ب... بعضيكم نقطتين مهمات طبعا. طلاق من أهم الأحكام الشرعية متعلقة هذا أن نعلم أن الطلاق ينقسم إلى قسمين ا ل ى طلاق سني وطلاق بدعي يعني بحيث ا ن الواحد إذا أراد أن يطلق امرأته ليس كلما أراد أن يطلق مسكت معه والله يبقى يطلقها طلقها لا هناك الشريعة وقتت ا و ق ا ت معينة للطلاق كما أن في ا و ق ا ت مثلا للصلاة ا و ق ا ت للصوم ا و ق ا ت للحج كذلك الطلاق جاءت الشريعة بأوقات مسبوح لك أن يطلق فيها هذه الأوقات إذا أراد أن يطلق ا م ا أن يطلقها وهي في في طهر لم يطعها فيه لم يجامعها فيه أو أن يعني مثلا رأى طهرت من حيضها ثم اغتسلت من حيض خلاص طهر واثق أنها ليست حائضة وليست حامل ثم طلق هذا جائز ا و أن يطلقها وهي حامل بحيث يطلقها وهي حامل يكون رجل فاهم بأنها في بطنها ولد أو بنت منسوب إلي وهي أيضا تفهم أن فترة عدة ت ستطول لأن عدتها لن تكون ث ل ا ث أشهر وأولاة الأحمال أجلهن ا ي ض ا ن حملهم ف ا ل ا ص ل أنها تنتظر لحد ما تضع حملها يعني يمكن تستمر تسعة أشهر إذا كانت في بداية الحمل بل, بل سيزيد أيضا لأنها تنتظر أيضا فترة النفاس أما إذا طلقها في طهر جامعها ف ي فهذا ما يجوز حرام أو إذا طلقها ويحائض فهذا ما يجوز واختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيط ا و لا أيضا الطلاق ينقسم إلى ك س م ي ن طلاق رجعي وطلاق باء غير رجعي الطلاق الرجعي إذا طلقها طلقة أو طلقتين مثل قال مثلا أنت طالق هنا يجوز له أن يراجعها مدامة في العدة يعني في خلال ثلاثة الحيضات ا و ثلاثة أشهر إذا كانت لم تحط أو إذا كانت يائسة من المحيط يعني انقطع عنها الحيض تعدى سنها مثلا خ م س و ا ر ب و خ م س طلقها طلقة ثانية فإذا طلقها الطلقة الثالثة كما قال تعالى فلا, آآ آآ فلا يحل له قال حتى تنكح زوجا غيره يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فلا يجوز له أن يراجعها في الطلاق الثالث يسمى بينونة كبرى طيب في شيء اسمه بينونة الصغرى وشوي ب و صالح؟ بينونة الصغرى الراجع دراستك في ش ر ي ع ه ا <تصفيق> ب ي ن و الصغرى ي ط ل ق ه ا لكن ليس ط ل ا ق ب ب ا ن يعني ما وقع عليه ثلاث طلقات بحيث أنه إذا ح ت ا ج أن يرجع عليه يرجع عليه بمهر جديد فقط أحسن يعني وتكون هي قد خرجت من عدلها عدلها دون أن يراجعها يعني هو الآن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فمدام أنها في العدة وأراد أن يراجعها يكتفي بقوله لها راجعتك أو يا فلان أنا ر ا ج ع ت ا بدون عقد لكن يشهد اثنين بدون مهر لكن لو أنه أهمل حتى انتهت من عدتها وبدأ يخطبها الرجال صارت بينونا ا ل ص غ ر ا وبالتالي إذا راد يتزوجها يأتي ويخطبها مثل ما يخطبها غيره يقول والله أنا ودي أرجعها فإذا وافقت هي على الإرجاع عندها بعقد جديد, جديد ومهر جديد في مثل هالحال أما إذا كان إرجاعا أثناء العدة فهذا لا يجب عليه المهر ولا العقد إذا بعد ثلاث طلقات ا ع ت ق د لازم تزوجها واحدة أحسنت إذا, كان إذا كانت ثلاث طلقات فلا بد أن تنكح زوجا غيرا مثل ما ذكرنا طلاق المجنون لا يقع طيب هل المجنون يتزوج؟ ش ا كيف يصل؟ الله صعب يتزوجنا شو يزوجونا ن ه غير مبعق له أحيانا يزوج ليس أحيانا بل يجوز أنه يزوج إذا المرأة وافقت يتزوج رجلا مجنونا جاز ذلك وهو قد ق يطأ ويعني ويرزق ي بأولاد يعني أحيانا طبعا هم أحيانا يفعلون لعنده نوع من التخلف العقلي في بعض المصحات النفسية يستأذنون أهله ومع الأسف يعتدون عليه ب ي ع ط ا ئ ه ما يفقده شهوته يعني غريزته ورب ه و نوع م ل الخصاء يعني له لكن لو أراد أن يزوجه الأب خاصة إذا كان نوع من التخلف ليس متمكنا منه يعني أحيانا يكون مثلا الآن الإنسان الطبيعي كل سنة يزيد عقله مثلا بمقدار 10% مثلا يعني يعني بذلك تجد مثلا طفلك الصغير إذا كان أبو مثلا سنة وقربت إليه البريق الشاهي الحار يلمسه عادي فرضا ثم ي ح ر ك ه لكن إذا وصل عمره إلى سنتين بدأ يبتعد عنه ليش ل ا ن عقله زاد وإدراكه زاد وتصوره الأمور زاد فخلال سنة و ا ح د ه يزيد مثلا ع ش ر ا ل م التخلف ما هو معناه يزيد في السنة 2% ما يزيد ع ش في ا ل م ف ص ب ح أبو عشر سنوات يتصرف تصرفات أبو ثلاث سنوات صحيح. طيب ثم إذا وصل عمره ع ش ي ن سنة يتصرف تصرفات أبو خ س ن و ا ت فلو فعل تصرفاته لو ضحك في المسجد وركض قالوا الناس هذا مجنون عمره عشرين لكن لو فعلها أبو خ س ن و ا ت في المسجد طبيعي. ما, ما يلوموني يقولون هذا طبيعي هذا هو التخلف يعني ا ن غيره يسبقه وهو يزيد عقله يعني بشكل نسبة قريب ضعيفة. نسبة نمو العقل ضعيفة وبالتالي إذا كان ا ح ي ا ن ا يعقل ويعرف يأكل ويشرب ويروح الحمام ويتغوط ويعرف يغسل ن لكن عنده تخلف ما يعرف يرد ما يعرف يتكلم ما. ثم خطبه. خطب خطببة ب له أهله فتاة ربما توافق عليها ل ف ت ا ة يكون مثلا الرجل يعني ليس منه مضرة عليها ليس مثلا ممكن يقتلها ولا ممكن كذا إنما عنده نوع من التخلف وأبوه موجود أو إخوانه موجودون بحيث أنهم يحكمون تصرفاته ينفقون عليه يعتنون بأولاده وهي فتاة مثلا راغبة في هذه العائلة أو م ث ل ربما عندها ظروف معينة اجتماعية تريد أن تتخلص منها فتزوجت هذا الشاب وتحمى تقدم التنازلات هذا ما ف ي بس ما نقول الله الزواج باطل ولكن إذا طلق لا يعتد بطلاقه إنما يعتد بطلاق وليه لأنه وليه هو اللي أنفق المال وهو اللي زوج أهلي حتى لو انفقه من ماله هو يعني ممكن يكون مجنون لكن عنده ارث من أ ب ي فهاي عبد العزيز ا ح ن تكلمنا عن حكم ا ل م ر ا ه تطلب الطلاق من, من زوجها مم. طيب حكم الطلاق اصلا ب ا ل ن س ب ة للرجل هل هو مثلا مباح مطلقا أ و مكروه مم. مطلقا ولا يختلف باختلاف احوال معينه اعطنا أ ن ت وش اللي تعلمه في ا ل م س ا ل ة انا اتوقع انه يندرج تحت ا ك م ا ل ح ك ا م ا ل ت ك ل ف ي ه الخمسه قد أحسنت. يكون مباح قد يكون مكروه في حالات مم. احسنت هو ي ن د ج تحت ا ل ح ك م ا ل ت ك ل ي ف ه ي ن ا قد يكون الطلاق محرما صحيح. إذا قصد بالطلاق ا لضرار ب ا ل م ر نقول حرام لأن الضرار حرام وقد يكون واجبا إذا صحيح. كان السمرارهما في الزواج ف ي ه م ضرة أمراض أو, أو, أو شيء من هذا يعني واحد مثلا الله يعافينا وياكم مصاب بالإيتس م. مثلا والسمرارهما م ر ا ت ه سينقل المرض إليها ويعلم أنه لا يمسك نفسه عن وطئها نقول يجب عليك أنك تفارقها لأن ا ل ض ر ر يزال وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها فهو يندرج تحت الـ الـ الأحكام الشرعية الـ الـ الخمسة طبعا حال الأطفال بعد الطلاق هذا مهم أيضا أن, أن نبحث صحيح. يعني وقوع الطلاق أمر خاص بالزوجي يع لكن ا ح ي ا ن ا ل ي ش دم بالأطفال هؤلاء أن, أن تفرق الأسرة منهما أنا ب ذ ك ر بعض ا ل ا ش ي ا ء أول شيء من المهم إذا كان الطفل يعقل قبل ما تطلق أمه أنك ت ت ش ر ح للموضوع او ما كان طفل ممكن عمره 14 15 16 سنة اجلس معه اجلس مع بنتك قل يا بنتي انا والله انا ما استطيع السمر مع امك وبيننا مشاكل وترى انا احتمال ان اطلقها يا بنتي او يا ي ا ولدي لكن تبقي إن انت بنتي وحبيبتي وانت ولدي وانا ابوك زين يعني يسهل الامر في ا ل ب د ا ي ه مادام قررت خلاص ادخل الموضوع د خ ل المناسب الامر الثاني بين له أنك ترى يا و ل ا د ي لو طلقت أمك ستظل ابني وهي أمك وانت محبوب منها اثنين ت ه ي ئ نفسي ت ه ي ئ له كذلك لا بد أن تستمر على نفس التعامل حتى بعد طلاقك يعني ا ن ا قبل مثلا ما أطلق امرأتي كنت عيالي كل يوم أوديهم معاي للمدرسة الصباح وأرجعهم الظهر حتى بعد الطلاق أستمر ا خ ذ ه م من بيت أهلها إذا كانوا في بيت آخر ا و د ي ه م وأرجعهم ما يشعلون بفرق كبير ا ن ا ا و ل ا د ي كنت مثلا أوديهم يصلوا معي الجمعة كل مرة أو مثلاً عندنا ج ل س ه عند بيت أبي كل يوم سبت أو أحد يذهبون معي كذلك بعد الطلاق يستمرون الأولاد على نفس الحالة لا يعني ولا طلقت أمكم خلاص ما تروني وهذا إ ه م ا ل من بعض ا ل ا ب ا ء كذلك يعني أن يبقي الأولاد بعيدين عن الصراعات والخلافات اللي بينهم ما يبدأ يقول ل ا ن أمك يا ولدي؟ وطلعت مع واحد قبل كم يوم وسكتت عنها وبعدين أمك مدري إيش مسكوها الشرطة مع واحد ثاني وسكتت عنها فأنا مضطرة ط ل ق أمك يا ولدي لا ما أنا داعي تفضح الأم شو صورتها حتى شو صورتها لا. عندهم لأن الأم ستبقى لصيقة بهم فما أريد بكرة الولد يقول لها ا ص ل ا ا ن ت خربانة أصلا لا لا خ ل ي ك ساكت يبقى الأم هي التي ستربي والله وفور رحيم والله تعالى أمر بالستر ا لأصلا ن ك تستر عليها حال ا ل م ر ا ج بعد الطلاق عفوا لا يعني أنها تحطمت حياتها يعني أنا أدعو المرأة إذا طلقت ا ل ى أن ربما أنك بدأ بدأت حياتك ولم تنتهي لا تشعر مرأة أني طلقت خلاص معناته أن ي أن حياتي انتهت تعتني بنفسها تعتني بجمالها تعتني برياضة نفسها ما يعني أنك تزوجتي معناه يزيد وزنك ويخرب شكلك و... لا تعتني بنفسها غاية العناية تحاول ا ن ه ا تنشغل بشيء تطور نفسها تدرس دورات تتوظف بحيث ا ن وهي مطلقة تعيش حياتها و ر ي س ت السعادة مربوطة بوجود زوج ممكن المرأة تكون سعيدة حتى من غير زوج هذا حقيقة نقاط يعني مهم أن يلتفت إليها ا ض ا ف ة ا ل ى موقف الأهل من الطلاق أو موقف الزوج من ا ه ل زوجة بعد الطلاق أيضا هذا كلام مهم لكن يبدو أن وقت الحلقة قد انتهى ف س أ ل الله أن يجمع شملنا ي كلامنا عن الطلاق ما يعني إن شاء الله أنكم إذا تزوجتوا ا ط ل ق و ن الله يجزيكم <تصفيق> غير أنتم ا ي ض ا أسأل الله أن تكون يع رسالتنا قد ي ي ع ن وصلت ونحن قد جعلنا هذه الحلقة ثلاثة أجزاء ل ا ه م ي ت ه ا كما ذكرت بدأ الطلاق ينتشر كثيرا حتى وصل عندنا في السعودية إلى حال الطلاق في كل ساعة في مصر حال الطلاق كل دقيقتين فوضع الطلاق الآن وانتشاره في البلدان والمجتمعات الإسلامية والعربية جعلنا نؤكد على هذه النقطة وينبغي أن يكون لنا تأثير ف ي ه لا يكتفي فقط الإنسان بأن يجمع المعلومات لا بل حتى إذا شعرت أن أحدا سيطلق تدخل قبل أن يحطم هذا البيت تدخل لأجل إصلاحه والحلول بينه وبين الفساد أسأل الله أن يستعملنا و ي ا ك م في طاعته وأن يجمع شملنا وشملكم وأن يوفقنا و ي ا ك م إلى كل خير يلقى أن آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون